الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ليس يردعها شيء خالدا عنها يروينا الله الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر كم للحق من رجل والله أكبر كم فينا مظلونا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر الله هو أكبر كم؟ ليس يردعها شيء فسال خالدا عنها يروينا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, أكبر كم للحق من رجل؟ والله أكبر كم؟ إنا مظلونا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر خمدي ليس يرجعها شيء فسل خالدا عنها يروينا الله أكبر الله أكبر sen beni,